قال رحمه الله فائدة جليلة تفسيروا قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض, الأرض ذلولا فانشئوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقد تغدم معنى الذلول وأنه فعول بمعنى مفعول وهو مبالغ في الظل يقال دابة ذلول أي بينة الذل والمقصود من هذه الآية أو المقصود من قوله سبحانه وتعالى الذي جعل الأرض ذلولا أي أن الله مكن الإنسان من الانتفاع بهذه الأرض وكذلك سهلها ولم يجعلها سبحانه وتعالى مستصعبة بل هي سهلة الانتفاع بها وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد ومن فضل الله على العباد إذ لم يجعل الأرض مستصعبة ممتنعة بل جعلها سهلة ينتفعون بها في شق الآبار وكذلك الوطن عليها وغير ما سيشير إليه الإمام رحمه الله تعالى قال أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا مغادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء عليها ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها وهذا شيء لاحظ العباد في هذه الأرض فإن بيوتهم عليها وأبارهم كذلك أيضا تشق أو تحفر فيها وطرقهم كذلك أيضا تشق منها المهم أمور سهلة صارت في هذه الأرض أو أمور الحمد لله الصلاة والله سبحانه وتعالى بسبب ما جعل الله في هذه الأرض من السهولة ومن الذل الذل بمعنى الإنقياد هنا قال على من أراد ذلك منها وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا كما في الآية التي أشرنا إليها أنسي وهي قول سبحانه وتعالى لم نجعل الأرض مهادة أو لم نجعل الأرض مهادة أي ممهدة للخلائق وذنون كذلك الخلائق قار ساكنة فليست متعركة ولا مطلبة بل قار ساكنة جعلها الله سبحانه وتعالى للعباد وهو يتضمن السهولة وفراشا وأيضا دل عليه قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءه فجعل الله سبحانه وتعالى فراشا يوقع وسهله فكل هذه كما تقدمت الإشارة الإشارة أمسي كلها تكاد أنفاض متقاربة المعاني قالوا فراشا وبساطا وأيضا جعلها سبحانه وتعالى بساطا والله جعل لكم الأرض فبسطها سبحانه وتعالى ووسعها جعلها واسعة مبسوطة للعباد وقرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أي أنها قارة ساكنة مهيئة لكل مصالحكم كما قال أهل التفسير قال أي قار ساكنة مهيئة لكل مصالحكم تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء عليها والسفر الإقامة فيها هذا معنى قوله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أي جعلها قارة ساكنة مهيئة لكل مصالحكم تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء عليها والسفر والإقامة فيها هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ينبغي للعباد أن يشكر الله جل وعلا على من به عليهم من جعل هذه الأرض على هذه الهيئة العظيمة وعلى هذه السهولة الجميلة قالوا قرارا وكفاتا والكفت كما تقدم معنى في أنسف اللغة هو بمعنى الضم ومعنى ذلك سيكون في قوله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أي أنها تكفتكم حال حياتكم تضمكم تبنون عليها وكذلك تسكنون فيها وكذلك حال موتكم أيضا هي كفات لكم تجمعكم وتحوزكم في بطنها فالأرض حال حياتكم كفات لكم وكذلك بعد موتكم كفات لكم أي تجمعكم وتضمكم وتحوزكم هذا معنى الكفات ومنه كفت التوب إذا جمعه والكفت منهي عنه في الصلاة قال وبساطا وقرارا وكفاتا وأخبر أنه دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وغطش نيلها وأخرج ضحاها والأرض بعد فأخبر سبحانه وتعالى أنه دحى الأرض واختلف المفسرون في الدحو من مقصود بدحو الأرض فبعضهم يذهب لأن تفسير الدحو هو بما ذكر بعد هذه الآية والأرض بعد ذلك دحاها فإن الله عقب ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها هذا معنى الدحو أي أن الله سبحانه وتعالى أخرج من الأرض المرعى وكذلك أيضا أرسى هذه أخرج منها المرعى وأخرج منها المياه أيضا وأرساها بالجبال هذا معنى الدحو عند بعض أهل العلم أن المقصود بالدحو يفسره ما بعده من قوله سبحانه وتعانى الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فجملة أخرج منها هذه جملة تفسيرية تفسيرية تفسر الدحو وتبين الدحو والمقصود بقونه دحاها هذا ذهب إليه جماعة من المفسرين ومنهم من فسر الدحو بالبسط والأرض بعد ذلك دحاها أي أنه بسطها سبحانه وهذا الذي عليه الأكثر أن المقصود بالدحو هنا هو البسط والعرب تقول دح الشيء إذا بسطه مقال أبو حيان بسطها ومهدها للسكن والاستقرار. والاستقرار عليها ثم فسر التمهيد بما لابد منه من إخراج الماء والمرعى وإرساء والإرساء بالجبال هذا كلام جيد فادحوا في أصل معنى هو البسط ثم فسر ذلك بما يلزم من البسط بما يلزم من البسط وهو إيش الإخراج إخراج الماء وإخراج المرعى وإرساء هذه الأرض بهذه الجبال هذا لازم البسط إذا بسطها الله سبحانه وتعالى فلازم ذلك أن يخرج منها الماء ويخرج منها المرعى ويخرج أيضا كذلك يرسيها بالجبال فهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم أن معنى دحاها هو ما أشرنا إليه أي بمعنى بسطها والعرب تقول دح الشيء إذا بسطه وقال أبو حيان بسطها ومهدها للسكنة والاستقرار عليه ثم فسر التمهيد بما لا بد منه من إخراج المرعى وإخراج المياه وإن إرساء بالجبال هذا لابد منه بعد البسط وليس معنى أنها مبسوطة أي أن الله بسطها أي أنها مسطحة وليست كروية بل نقل ابن تيم الإجماع على أن الأرض كروية بضم الكاف على أن الأرض كروية وليست مسطحة هذا الذي عليه العلماء المحققون الشيخ الإسلام ينقله إجماعا أنها كروية وليست مسطحة فلا يلتمن أنها مبسوطة ليس ليست كروية لا ما هو مقصود هذا طيب هذا معنى الدحو قال واخبر أنه دحاها وطحاها والأرض والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها وفسر الطحو بمعنى البسط والأرض وما طحاها أي والأرض وبسطها ففسروا الطحو بمعنى البسط قال ابن كثير هذا أشهر الأقوال وعليه أكثر مفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة قال الجوهري طحوته مثل دحوته أي بسطه قال الجوهري دحوته مثل طحوته مثل دحوته أي بسطه فمعنى واحد دحاها وطحاها بمعنى البسط يقول المكثير هذا القول الأشهر أشهر الأغوال وعليه أكثر فسرين وهو المعروف عند أهل اللغة وذكر قول الجوهري طحوته مثل دحوته أي بسطها وهما متراجفان المعنى وإن اختلفت ألفاظهم ألفاظهما فمعناهما واحد أو متقارب قال رحمه الله وأجرى فيها لا وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وثبتها بالجبال كما أشرنا إلى الآيات المتقدمة ونهج فيها الفجاج والطرق نعم جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض الفجاج والطرق وجعلنا في الأرض الراسية أن تميد بههم وجعلنا فيها في جاجن سبللا لاهم يحتدون وجعل فيها في جاجن سبلا نعلهم يدونون والفيجاج هي الطرق والمساللك والفج هو الطيق الوااصع الفجب النقعه والطريق الاصع وعلى هذه صلا هنا دا أو عقباً كتفسير للقه في جاجن. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون فيكون على هذا رآن سبلا هذا تفسير لأيش للفجاج تفسير الفجاج لأن الفج هو الطريق الواسع والطريق الواسع يقال له فج هذا قول ومن هم من أعربه فجاجا حالا من سبل وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون فاجعلوا فجاجا هذا حالا من سبل لأنه في الأصل صفاء ثم تقدم على ذلك ثم تقدم في أعرب حالا قالوا الدليل على ذلك الآية أخرى الأخرى لتسلكوا منها سبلا فجاجا فأنا حصل تقديم السبل لتسلكوا منها سبلا فجاجا أي طرق واسعة طرق واسعة وهذا والله أعلم غريب أن فجاجا سبلا من باب التقديم والتأخير بدليل الآية الأخرى فجاجا سبلا والأصل سبلا فجاجا أي طرقا واسعة طرقا واسعة بدليل لتسلكوا منها سبلا فجاجا هذا الذي يظهر الله وعلمه أنه من باب التقديم والتأخير فيكون فجاجا في سبلا في هذه الآية فجاجا حال من ايش من سبل أصله صفة ثم لما قدم اعرب حالا علمه معنوم من قاعد النحوية أن الصفة إذا تقدمت عن موصوف كان الموصوف نكرة اعربت حالا وهنا كذلك في هذه الآية التي أشرنا إليها وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون أصل الكلام والله أعلم وجعلنا سبلا فجاجا إيش الدليل على أن هذا هو الأصل لتسلكوا منها فجاجا سبلا سبلا فجاجا لتسلكوا منها سبلا فجاجا فيكون مباب التقديم والتأخير والله أعلم أي سبلا واسعة والله سبحانه وتعالى أنعم عن العباد وجعل هذه الأرض يشبون منها الطرق العظيمة التي يحتاجون إليها في أسفاره من نائي البعيدة فلما كانت سهلة شق طرقا عظيما في هذه, عظيمة في هذه الأرض قالوا أجرى فيها الأنهار نعم وأجرى فيها الأنهار أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا فالله سبحانه وتعالى أجرى في هذه الأرض أنهارا عظيمة وأجرى فيها الأنهار والعيون نعم وأجرى فيها الأنهار والعيون كما دلت على ذلك الأدلة قال وبارك فيها وقدر فيها أقو... أقواتها وجعل فيها رواسئ من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها سبحانه وتعالى ما أعظمه جل وعلا وما أعظم على العباد قال وقدر فيها أقواتها ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها يا سبحان الله هذا من بركة الأرض العظيمة أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها هذه الحيوانات من الأرض وأرزاقها كذلك أيضا وأقواتها من هذا هذه الأرض المباركة فهي أرض مباركة يعني الله سبحانه وتعالى فيها بركة عظيمة للعباد انتبعون بها قالوا من بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها ولوين يذهب بالأذى هذا يعني لولا هذه البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أن يذهبون بالأذى الناس هذه الأرض تحملكم وتحمل إيش؟ الأذى حقكم الذي تأدون منا ربما فهذه الأرض تكفله وتحمل هذا الشيء ومن بركتها أن تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها الله أكبر تحمل الأذى ومن بطنها يخرج لك المعادن وتخرج لك الذهب ويخرج لك البترول ويخرج لك الديزل ويخرج لك ماء ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يخرج من هذه الأرض وأما الأذى وضعها فيها سهل تصبر وضع ما شئت من الأذى وخذ الخير ضع وخد الخير يا سبحان الله فهذا مبركة هذه الأرض أنها تحمل الأذى حقنا وتعطينا أحسن ما يكون وأنفع ما يكون لنا فنضع فيها ما هو أذى ونستفيد الأحسن توضع فيها ايش زيادة هذه ايش زيادة سهتي يمكن تقديمه تاخير قالوا من بركتها ان تحمل الاذى على ظهرها وتخرج لك من بطنه احسن الاشياء وانفعها فتهاري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح ما احسن هذه السجعة تواري منه كل غبيح وتخرج له كل مليح هذه تسمى في كل في بلغة سجعة وهو اتفاق الفاصلتين في الحرف الأخير هذه هي السجعة في اللغة اتفاق الفاصلتين والمقصود بالفاصلتين الفقرتان فتتفق في الحرف الأخير كما هنا فتواري منه كل غبيح وتخرج له كل مليح هذا هو واقع الأرض هذه العظيمة أنها توالي ما سمعت وأشرنا إليه من الأذى وتخرج للعبد كل خير تخرجه له الزراعة تخرج وتنبت من هذه الأراضي العظيمة وكذلك المعادن والذهب والفضة وغير ذلك من الأشياء التي الناس تنعمون بها قال فتوالي منه كل غبيح وتخرج له كل مليح ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها ما تراهم يحفرون المجاري يعتنون بحفر المجاري هذا الأرض طرح فيها بس ضع فيها ما إسر الله فنعم فهو كما قالوا بركتها أن تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريه وإلا لو كانت هكذا ظاهرة فضايح لكن يحفر المجاري فيها والحمد لله خير كثير يكون فهذا من فضل الله على العباد ولكن أكثرهم لا يشكرون قالوا من بركتي أن تسر قبايح العبد وفضلات بدنه وتواريها وتضمه وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير يا والله فالحاصل أن هذه الأرض عظيمة جدا كل هذه من بركة الأرض فليحفظ وعلى بقيهم كل شيء ما ذكرها الإمام رحمه الله تعالى ولم يتعرض لها وإنما كما ترى إجاز في العبارات واختصار مفيد لكن تحت هذا الاختصار معاني جميلة حاصل أن الأرض جعل الله فيها بركة عظيمة للعباد قال رحمه الله والمقصود أنه عيشه الذي من بركتها من بركتها تودع... يودع فيها الحب ما عندي شيئ ما عندي شيئ اقرأ اقرأ طويل العبارة ولا هاتنا اقرأها من الجن قال رحمه الله ومن بركتها أنك تودع فيها الحبة فتخرجه أنك تودع فيها الحبة فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان أي والله قد تضع شيئا سيرا فالأرض تخرج لك أضعاف أضعاف ما وضعت قال والمقصود أنه سبحانه وتعالى هذه كلها فوائد تتعلق بالأرض تتعلق بقوله وهو الذي جعل لكم الأرض ذنونا فامشوا في مناكبها انظر إلى بلاغة بن القيم رحمه الله وإلى مكنته من التعبير عن مقصوده وعن مراده بأوجز العبارات هذا ما يستطيع لا يطيقه إلا الفصيح البليغ يأتي مثل هذه العبارات الجزلة وهذه العبارات الجميلة التي يؤدي مقصوده فيها بعبارة مختصرة مفيدة ولمنين تأتي بمثل هذا الكلام الجميل قال المقصودا له سبحانه جعل, جعل لنا الأرض كالجمل الذنون الذي كيفما يقاد ينقاد فهي كالجمل الذنون الذي كيفما يقاد ينقاد فما يعراب كيفما يقاد ينقاد مم. هات أم عاد هات نسمع طيب ينقادوا في المضالع أنت كوفي ولا بصري أحياء من كوفي إذا أخطأت يعني علق على الكوفين <تصفيق> بركة الكوفية أنك تضع عليهم الأخطاء <تصفيق> عند ليست جازمة ابن القيم هنا لم يستعملها جازمة كيفما يقاد ينقادوا كيفما يقادوا ينقادوا هكذا ابن القيم استعملها رحمه الله الصحيح ألا ما هي جازمة لعدم وجود شاهد من كلام العرب ما معهم شاهد من كلام العرب على أنها جازمة أحسنت فاي هنا كيفما اسم شرط غير جازم في محل نصب مفعول به في محل نصب حال في محل نصب حال كيفما يقاد ينقاد على أي حالة على أي جهة ويصرح أن يكون مفعول مطلق يصرح أن تكون مفعولا مطلقا ولو الأقرب أنها حال لأن السؤال بها يكون عن هيئة شيء عن بيان هيئة الشيء على أي حالة على أي هيئة قالوا المقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمن الذلولي الذي كيفما يقاد ينقاد وحسنا التعبير بمناكبها عن طرقها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها والمناكب مع أنها الأعالي المناكب أعلى, أعلى بالنسبة للإنسان أعلى بالنسبة للإنسان ومع ذلك عبر بالطرق جعل كأنها طريق هذه المناكب ومع أنها أعالي الشيء وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا انظر إلى هذا التعبير العظيم من الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها إذا كان هذا العالي سهل مدلله من الأرض سهل مدلله من هذه الأرض فعبر بالمناكب عن هذه الطرق الفجاج لما تقدم من مصبه أن الله سهلها للعباد فقال فامشوا في مناكبها مع أن عالي هذه المناكب لكن لما كانت الأرض سهلة جدا. فالله سبحانه وتعالى عبر بالمناكب عنه عن الطرق والفجاج أي فهمشوا في هذه الطرق كلام جميل وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا أي سهلا فالمشي عليها عندكم بالمشي ولا فالماشي ماشينا عندي المشي نسخة حقيقة عبان والظهر قال فالماشي عليها يطاء على مناكبها المنكب الأعلى وهو أعلى شيء فيها وهو أعلى شيء فيها ولهذا فسرت المناكب بالجبال نعم فسرها بذلك ابن عباس وقتاده فسروا المناكب فامشوا في مناكبها أي في هذه الجبال التي صارت سهلة بشقها هم؟ كيف؟ ولهذا فسرت المناكب بالجبال فالماشي عليها يطأ على مناكبها على ألف يطأ معروف على ألف إيش الإشكال إيش عندكم على الألف الهمزة هذه يجعل ليها الحركة يطأ أنتم عندكم على واو إيش عندكم محمد النصفة على قال فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهي أعلى شيء فيها ولهذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان قل من معلوم من الإنسان عالي منه كمناكب الإنسان وهي أعاليه قالوا وذلك تنبيه على أن المشي في سهونها أيسر المشي إذا كان في المراكب الله يقول فامشوا في مناكبها فالمشي في السهولة أيش؟ أيسر لا شك أنه أيسر من ذلك فإذا أخبر الله بأنهم شوفوا ملاقب وسهل عليكم مع عليكم سمشوا مش فيها سهل عليكم وهذا تلاحظوا الناس يمشون في الجبال في أسفالهم ولا سيما في الزمان المتقدم ولا فيما تقدم ربما يقطعون جبالا في مشيهم وفي أسفالهم سهلها الله لهم فإذا المشي على السهولة أيسر وأيسر قال قال وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أي التعبير بقوله فامشوا في مناكبها هذا تنبيه وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر وقال الطائفة بل المناكب الجوانب والنواحي وهذا قال به مقاتل والفراء وأيضا روي عن ابن عباس ومجاهد وقتاد والصديه قالوا بأن المقصود في المناكب فامشوا في مناكبها أي في جوانبها ونواحيها فامشوا في جوانب الأرض وفي نواحي الأرض هذا قال به جماعة من فسرين منهم ابن عباس ومجاهد وقتادة والصدي وقال به مقاتل والفراء فراء من أئمة اللغة وهو معتزرين لكنه إيمان في اللغة حيث اللغة يؤخذ منه هذا الأمر قال وقال الطائفة بل المناكب الجوانب والنواحي ومنه مناكب الإنسان لجو لجوانبه نعم المناكب الأنسان جانب جانبان له ومنه مناكب الإنسان لجوانبه والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي فأمشوا في مناكبها أي هذه الأماكن الأعالي من الأرض أمشوا فيها والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له فان سطح الكرة اعلاها سطح الكره اعلاها يعني الإنسان الآن يمشي على العالي من ايش من الارض فامشوا في مناكبها اي هذا هو العالي من ايش من الأرض هذا المقصود بقوني فامشوا مناكبها هذا الذي يمشي عليه الانسان الآن على كل الأرض. الارضيه هذه هذا الذي يقال له مناكب ايش الذي يمشي عليه لا يمشي للسافل من من الارض وانما يمشي على العالي منها فيكون ليس المقصود الجبال وانما المقصود نفس الأرض هذه فامشوا في مناكبها لها أسفل ولها ايش ولها اعلى والانسان يمشي على على الارض ولا على الاسفل على الاعلى منها على الاعلى وهذا يكون مقصود قوله تعالى فانشوا في مناكبها أي على العالي من العرض أنتم تمشون عليه قال والذي يظهر أن المرادة بالمناكب الأعالي وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان والحيوان المقصود به هنا إيش, إيش مقصود به الحمير أو الكلام عند من السؤال عند ولد صغير هذا السيئ فماذا وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان إيش من الحيوان هذا الكلب أم 그거 كان عبد الله ها الانسان هكذا قال عبد الله الانسان اه انتم يعني يجوز نقول الانسان حيوان <تصفيق> عندك عادل انسان يعني الانسان هون المراد سامي الإنسان سند ذواب الارض يمشي الحيوان كل كان فيه حياه يمشي على هذه حياه حسننا على المقصود به ذواب الارض ذواب الحيوان الذي فيه حياه كلها تمشي على هذا الشيء نعم ليس المقصود والله علم مخصوص الانسان وان كان كما قال الله سبحانه وتعالى والارض وضعها للانام للخلق والخلق يدخل فيه غير الانسان لكن المقصود بوضع الارض هو الانسان هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا فالله سبحانه وتعالى أوجد الأرض كرم بها من الإنسان وأراد بها من حيث الدخول دخول الأولين هو الذي الإنسان يتمتع بها والمقصود بخلقها هو الإنسان لأجل أن يتمتع بها خلقها الله سبحانه وتعالى له فإذا كان من هذا ممكن أن يكون مقصود بالحيوان نعم مريد به الخصوص هو الإنسان لأنه هو الذي وضعت له الأرض والله أوجدها لأجله حتى يقيم طاعة الله سبحانه وتعالى فيها لا لي قال وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له فما أدري ما يعني بالمقابل له إلا إذا أراد المقابل للأرض نفس الضمير يعود على الأرض فنعم لأنه هكذا هذا عالي وهذا السافر المقابل مقابل له فيكون الضمير يعود على الأرض وهذا وهو هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل لي المقابل له يكون الضمير يعود عن الوجه على, على العالي يكون الضمير يعود على العالي من الأرض دون الوجه المقابل له أي المقابل للعالي فما يمشي عليه الإنسان الوجه المقابل للعالي وإنما يمشي على العالي من هو والوجه المقابل له هو السافل هو الذي يقابله هكذا تكون المقابلة هذا الذي يظهر الله علم أن المقصود بقول الوجه المقابل له الأسفل فهذا ما يمشى عليه الإنسان وقوله المقابل له الضمير يعود على إيش على العالي الضمير يعود على العالي له وجهه مقابل وهو إيش الأسفل هذا ما يمشى عليه الإنسان وإنما يمشي على العالي منه هذا الذي يظهر الله أعلم وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان الوجه هو العالي من الأرض دون الوجهه المقابل له آهئة العالي فإن سطح الكرة أعلاها والمشير إنما يقع في سطحها سطح الكرة إيش أعلاها والمشي يقع في الأسفل ولا الأعلى, الأعلى. هذا يكون واضح فامشوا في مناكبها أي في, أي في أعلاها لا في أسفلها لن يسأل مقصود الجبال ولا شيء كما ذهب بعض العلماء وإنما المقصود فامشوا في مناكبها أي في أعلى الأرض لا في أسفلها قال والمشي إنما يقع في سطحها قال سطح الكرة الأرضية ويعنون بها أسفلها الأعلى كما يعبر سطح الكرة الأرضية الأعلى منها قال والمشي إنما يقع في سطحها وسطح القمر إيش؟ سطح القمر الذي طلع أولئك المخرفون يقولون طلعوا سطح القمر يعني أعلى إيش؟ القمر طلعوا الأعلى من القمر هذا هو معنى يعني يقولون أنهم طلعوا وأخذ بعض الأمراء معهم وخرجوا من تلك يعني طلعوا القمر خلاص هذا قد ملوى مبلغا فرحان يعني خرج من القمر حتى لو طلعوا القمر لحمد الله ويش فيه يعني خلاص قد ملكوا الدنيا صاروا آلهات عبد من دون الله ويخضع لهم ولو يطلعوا ما طلعوا ففوقهم رب سبحانه وتعالى قال فإن سطح الكرة أعلاها والمشي إنما يقع في سطحها وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها دلول هذا هو النقطة في التعبير بالمناكب لما وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بانها ايش دلول كلام جميل في تحفظ هذه الفائدة في تفسير المناكب هنا لأن في تفسير ذلك خلافا فمنهم من يقول هنا المقصود بها الجبال المناكب المقصود بها الجبال ومنهم من ذهب الى ان المناكب المقصود بها ايش الجوانب والنواحي الجوانب والنواحي والصحيح عند من القيم ان المقصود بالمناكب هنا ايش اعلى الارض اعلى الارض في مناكبها اي في اعلى الارض والمشي يكون عليه على سطحها لا في اسفلها الذي هو مقابل الاعلى ويكون التعبير بالمناكب لماذا عبر يعني عبر بمن مناكب لما تقدم من وصف بانها لما تقدم الوصف لأنه حسن التعبير بالمناكل التي هي الشيء قال ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها فكنوا وكنوا من رزقه وإليه النشور إليه البحث سبحانه وتعالى تمتعوا إلى حين تمتعوا بما رزقكم الله سبحانه وتعالى ثم المآب والمرجع والمرد إلى المولى سبحانه وتعالى ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها فذللها لهم ووطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب المجيء والأكل مما أودع فيه للساكن سبحان الله ما أحسن هذا الكلام قال ثم نبه بقوله وإليه النشور على أن في هذا على في هذا المسكن غير مستوطنين انظر إلى هذه النكة الجميلة التي يستخرجها هذا صاحب الدهن الثاقب رحمه الله السيال انظر كيف عقلب الله سبحانه وتعالى إن هذا تقعني أنت المسكين انظر ذكر الرزق وذكر روش البسط وما حصل من الأرض من تمهين ثم ذكر الرزق كله من هذه الأرض الطيبة التي بسطها الله لكم وثم نبههم أنكم ما أنتم مستقرون فيها أنتم ستمتعون بهذا الرزق فترة زمنية ولستم مستقدين في هذه الأرض فإذا انتبهوا وإليه النشور حذروا يعني من الطغيان ومن الاسترسال ومن الغفلة عن الله سبحانه وتعالى فإليه النشور ترجعون إليه سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم نقطة جميلة في الآية يذكرها ابن مقيم رحمه الله قال ثم نبه بقوله وإليه النشور على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناه عابر سبيل فلا يحسن أن نتقذ وطنا أن نتقذه وطنا ومستقرا صدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فهذا كلام جميل على هذه الآية وهو أيضا كذلك يراجهه حديث عبد الله بن عمر كن في الدنيا كانك غريب وما احسن قول الشاعر سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولا بد من زاد لكل مسافر ولا بد للانسان من حمل عده ولا سيما ان خاف صوله قاهره بيت جميل قال هل هن هناك وضينا بيت النصف الشعبان؟ لا جاء حديث ولم يثبت طيب نواصم قال بل دخلناه عابر سبيل أي هذا المسكن الذي أعده الله لنا وهيأه لنا وجعل لنا فيه الرزق هذا المسكن دخلناه عابر سبيل ولسنا مستقرين فيه مقيمين فيه بل نحن سنمر فيه ونأخذ لنا فترة ثم ننتقل إلى القرار دار القرار كما وصفها الله سبحانه فلذلك جاءت تلك الوصية الجميلة لابن عمر يبين له وينبهه على أن هذه الدنيا ليس دار قرار وليس مستقر وإنما هي دارش عبور يأخذ الإنسان فيها ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يأخذه من الفترة الزمنية ثم ينتقل وهذا الحديث يرادفه ما سمعت من الأبيات التي ذكرت مأخوذها من معنى هذا الحديث ومعنى الأدلة الأخرى سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولابد من زاد لكل مسافر ولابد للإنسان من حمل عدة ولا سيما إن خاف صولة قاهري قال رحمه الله بل دخلناه عابر سبيل فلا يحسن, فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا وإليه النشور كلام جميل هذا المسكن الذي أعد لك لا يحسن أن تتخذه وطن مستقرا لأن هناك مرجع آخر غير هذا المسكن وإنما هذا المسكن فترة زمنية فقط يسير تجلس فيه وتسكن فيه ثم تنتقل إلى دار القرار التي تحتاج إلى عدة تحتاج إلى زاد تحتاج إلى عمل كما سيعقل ذلك كما سيشير إلى هذا قال وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار دخلنا هذا المسكن كالضيوف لنتزود منه ثم بعد ذلك ننتقل إلى دار الغرار قال وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار الغرار فهو منزل عبور فهو منزل عبور لا مستقر حبور فرح لا مستقر فرح الحبور الله أعلم في اللغة يطلق عن الفرح ومعبر وممر لا وطن ومستقر نعم معبر وممر لا وطن ومستقر وبعضهم ربما يفرح بالأيام تمر مسكين ظن نفسه يعني خلاص سيستقر في هذه الأرض ويريد الأيام تمر والشهور تمر إلى آخر ذلك وفرحان بوجوده في هذه الأرض وما درى أنها تطوى أو يطوى عمره بمرور هذه الليالي والأيام كما قال بعضهم يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابه وبيت آخر يراد هذا أب الفرح والأيام نقطعها أب الفرح وبالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجني فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل بيات أيضا طيبة في هذا المعنى الذي أشرنا إليه أب الفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجني فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران بالعمل أو في العمل قال رحمه الله هذه مواعظ تعتبر ذنا هذا الآن القلام في هذه الآية وإليه النشور هذه موعظة للعباد أنهم ينتبهوا ينتبهوا من الخلود للدنيا فإنها ليس الدار خلود وما ينبغي للشخص أن يخلد إلى هذه الدنيا فإن هناك نشوراً وبعثا وهناك دار قرار إما إلى جنة وإما إلى نار ونسأل الله السلام قال فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه نعم الآية تدل على هذا الأمر هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناقبها وكنوا برزق وإيه النشور قال فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته أنه خالد سبحانه وتعالى ووحدانيته وقدرته لأن توحيد الربوبية يستنزمه توحيد الألوهية وقدرته وحكمته ولطفه والتذكير بنعم بنعمه وإحسانه والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته فلله ما في ضمن طيب ما عندكم فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمته والحق على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام والإعلام بأنه سبحانه وتعالى يطوي هذه الدار كأن لم تكن وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور نعم فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمته فالحاصل أنه كما قال فائدة جليلة فائدة جليلة ففائدة كما وصفها أنها جليلة تتعلق بآية قصيرة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فالله بسط الأرض وذلل الأرض للعباد وجعل لهم فيها أرزاقهم وأقواتهم وثم بعد ذلك نبههم بعدم الخلود إلى الدنيا وبعدم الركون إلى الدنيا وإنما يأخذوا من الدنيا زادهم إلى دار الغرار وإلى الآخرة فقال وإليه النشور فهي فائدة جميلة وجليلة تعلق بهذه الآية سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أن تستغفر فأتوب إليه